وحنا ده مرد قال ليسوا هذي يقصديه هو كأنه يجلس كلي دون أي بربر سعودينه قرحي للله بيقصديه فين تاع وحنا ده مشي دا وحكون غضي ترى مشريكيين آه وحين اللعبتين يجاوبوا كل عي الله أيامكم هتصن حتى نوّيلة شام البركة أذكرت خلافة أي تراهو بيا له لبيقصديه فيسموه مرتدين تبيكي كيد أي كل حين تولى الموزان أي وده دمج دا وحكون شم مرتد. الله ايانكم احسن يس لبركه وحال بربريه حق فعيوف ايليهم مرتديين تبيكه كدك ديمركي سلاي جنتال لهاغو لله علي يدو كوسون تولد موازان اي ودوا دغمد سوسا الله ايانكم احسن ولي وحين ورر كو جنا جننا وركه ولايه الشام هل خير اذكرت خلافه دا يا دلي جاجوس شقين اي مرتديين تبيكه كدك ديمركي رصاص اي لا دعين اسهو كوسون تولد درنج اي ديغان الله اي نو ريغن ولایدا عراق ديال وحاشيش لالا بيكسداي لابا كاترسن بوليس كريددا الاتحاديه او كوسكنه تولده شيخي هي ديغانك الوقف وحانها لكسمي هل مرتد متكرن داوع ولوس اي كاسو الله ينوي وي دي ديسننا ان يسوت ديجا لاكيزه يسلو دياره وحان شلي هو كفدود لابا بيكسداي لابا كاترسن بوليس كريددا الاتحاديه او كوسكنه تولده شيخي هي دعه ديغانك الوقف وحانا كداوعميه هل الله يعنكم احسن ولو كان هو كذي جرنا ديالا و هاو هيرلى لغاسيه جارى ايهن ايهن كردى مشركين تى او كسونا دى ين كسوكو اى ده عاقم فردى ين كاكا عن ده مان و هيرلى سودي و يكولا هاو عين كم هاتسن هاتان و هاو هيرلى لغاسيه تانى ايهن ايهن كردى مصر كدى مركز كرتى هلافا ايهن كنتاك ربيجي سو كسوان تولى ذى بفاق اى ده هيا وحيالي قارسية عفعيف إليهن عين كرداد مصر كدمرك يقرح مين إليه لين الله هيا نكم هاتسن هل كا افميرينا وركي مان تاوات كلا سعوتين مرباهين تا الهجرتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحبك لا أكل ولا نام سبق وافيا بالعهد مهما خذلت من البرية يا ولام سبق وافيا بالعهد مهما خذلت من البرية يا